واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون قبيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل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 ليس عليكم جناح فيما أ خ ط أ ت م به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي وازواجه امهاتهم و أ و ل و الارحام بعضهم او لا ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا إلا كان ذلك في الكتاب مسطورا و إ ذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح و إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى بن مريم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 ما وعدنا الله ورسوله إ ل ا غرورا و إ ذ قالت ط ا ئ ف ة منهم يا أ ه ل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق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 أ و ل ئ ك لم يؤمنوا ف أ ح ذ ق الله أ ع م ا ل ه م وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يات الاحزاب يودوا لو ن ه م بادون في ا ل أ ع ر ا ب ي س أ ل و ن عن ب ا ئ ك م ولو ك ا ن و الله فيكم ما ا ق ت و إ ا ق ل ي الحسنى ة لمن كان ي ر ج واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولما ا ي و ل آ خ راى وذكر ل ل ه كثيرا المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إ ل ا به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 وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظهروهم ا من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا و أ و ر ثكلوا أ ر ض ه م وديارهم و أ م و ا ل ه م و أ ر ض ا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير يا أ ي ه ا النبي أ قل ل أ ز و ا ج ك قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار ا ل ا خ ر ة فإن ان الله أ ع د للمحسنات منكن أ ج ر ا عظيما يا نساء النبي م ايات منكن ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة يضاعف لها العذاب ضعفين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 يا نساء النبي لستن ك أ ح د من النساء اتقيت ب إ ن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه ا ل و ل ا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 والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين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 لتكون لهم الخيره من أ م ر ه م ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا و إ ذ تقول للذي أ ن ع م الله عليه و أ ن ع م ت عليه أ م س ك عليك زوجك أ م س ك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله م ب د ي ه وتخشى الناس والله أ ح ق أ ن تخشاه فلما قضى زيد منها و ط ر ى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 فحيتهم يوم يلقونه سلام و أ ع د لهم أ ج ر ا كريما يا ب ش ر ا ونذيرا وداعي لالله ب إ ذ ن ه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين ب أ ن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين آ م ن و ا اذا نكحتم المؤمنات إذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أ ن تمسوهن فما لكم, لكم عليهن من ع د ة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا يا ايها النبي إنا أحللنا, لك. انا احللنا لك ازواجك اللاتي آ ت ي ت اجورهم وما ملكت يمينك من ما أ ف ا ء الله عليك وبنات عمك, وبنات عمك, وبنات عمك ب س ا ت ك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك و ا م ر أ ة م ؤ م ن ة و ان م م م ر أ ة ة وهبت نفسها للنبي إن ر ا د النبي و ن يستنكحها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 وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إ ل ي ك من تشاء ومن ابتغيت منهن من عزلت فلا جناح عزلت عليك فلا ذلك أ د ن ى أ ن تقر أ ع ي ن ه ن ولا يحزنن ويرضين بما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 نبي أ موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه أ ن م ت اسماء ع ا ف أ ل و ه ن ن و ر ح ج الله ب ذ ك م أ الحسنى ق ق ل و و ب ك م موسوعه النابلسي ك م أ ت ذ للعلوم الاسلاميه ذ ل ك م كان عند إن ت ب و شيئا س و ت خ ف و ه فإن ا ل ل ه ك ا ن ب ك ل ش ي ء ع ل و م ا ل ا ج ن ا ح ع ل ي ه ن نفير Bebek. <Gülüyor> Ada. م و ا و ع ه النابلسي ل ك للعلوم الاسلاميه ن ب ي ي أيها الذين آمنوا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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إ ث م ا مبينا يا أ ي ه ا النبي أ قل ل أ ز و ا ج ك وبناتك و ن س ا ء م ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أ د ن ى أ ن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته ي المنافقون والذين في قلودهم مرض والمرجفون في المدينه ة لنغرينك ب م لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعوني أ ي ن م ا تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا س ن ة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد ل س ن ة الله تبديلا يسألك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 ج ه و ل ا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما